بايا ربي زدني علما نافعا وان لي وما لم تقبول توب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أتغفر الله رب البرايا أتغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا الله من الخطايا